لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه فياة أو نهارا ما لا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تفسهون ويستنبئونك أحق هو قلئي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجئين